بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات صوت العزة الإسلامية تقدم وكان أخوه الكبير في زاوية من هذه الحفرة وأخوه الآخر في زاوية أخرى وكان بينهم وبين النار حاجز وكلما أراد أن ينظر إلى النار خرج شرر من النار فكان أخوه الكبير ينظر إليه ويضحك وبعد ذلك وقعت سيارتهم في تلك الحفرة المشتعلة بالنار أما سمعت بأكباد لهم صدعات خوفا من النرفا ذات وبدأت النار تشتعل في مقدمة السيارة وهو في المقعد الخلفي خائفا مرعوبا وبدأت تحترف وهو يقول لأخيه أخرج, أخرج, اخرج اريد ان اصلي يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولو إنه بكاء المعذبين في النار إنه بكاء المعذبين في النار إنه بكاء من جفت عيونه في الدنيا لم يدرك لله دمعه فانذابت على النار أما سمعت سبيا فأسل لهم حبسا عن التنافس من حلطنا فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض يبكون على ضياع الحياة بلا زاد وكلما جاءهم البكاء زاد فيا حسرتهم لغضب الخالق ويا فضيحتهم بين الخلائق وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما الله ولم رينها على الحقيقة ثم لترونها عين اليقين ويرتفع في جهنم عويل المجرمين فإن يصفروا فالنار مثوى لهم وإن يستعثبوا فما هم من المعتبين فيا لها من ندامة لا تشفهها ندامة ويا لها من خسارة لا تعادلها خسارة أنا سمعت بما يكلفون به من ارتقاء جبال النار في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه شرا وجبت له النار وأنتم شهداء الله في الأرض متفر عليه ومن أنواع العذاب وحجابهم عن الجحيم ثم توبيخهم بتكذيرهم أحضوا أنواع الأذى إجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كلا إلا هم عن ربهم يومئن إلا محجوبون قال الهجاب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشهري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشاب في مكتبل عمره كان غارقا في بحر الشهوات بعيدا عن فاطر الأرض والسماوات فلما أراد الله به خيرا أراه في المنام رؤيا كانت هذه الرؤيا سببا في تغيير مجرى حياته وترتيب أوراقه ومحاسبة نفسه لقد بعث بهذه الورقة. مع أحد أقاربه كتب فيها قصة رجوعه وسبب هدايته إنها رؤيا فماذا رأى يا ترى أتعلمون ماذا رأى ذلكم الشاب وما هو الشيء الذي أفزعه وأخافه فتغير بسببه مجرى حياته لقد رأى النار نعم لقد رأى النار فقام فزع مذعورة خائفا مرعوبا لا إله إلا الله اللهم إنا نستجير بك من النار لقد غير مرء النار في المنام حياته فكيف لو رآها على الحقيقة وبالله لا يريناها ولنريناها على الحقيقة ثم لا عين اليقين هذه هي الرؤيا. كما وصِرتني بخط يده ملخصها أنه كان هناك حفرة مشتعرة بالنار وكان أخوه الكبير في زاوية من هذه الحفرة وأخوه الآخر في زاوية أخرى وكان بينه وبين النار حاجز وكلما أراد أن ينظر إلى النار خرج شرر من النار فكان أخوه الكبير ينظر إليه ويضحك وبعد ذلك وقعت سيارتهم في تلك الحفرة المشتعلة بالنار وكان أخوه الأكبر يقود السيارة وليس بجانبه أحد أما هو فقد كان في المقعد الخلفي وبدأت النار تشتعل في مقدمة السيارة وهو في المقعد الخلفي خائفا مرعوبا وبدأ التحترك وهو يقول لأخيه أخرج أريد أن أصلي أخرج أريد أن أصلي أيخرج من النار ثم قال بعدها وكأنه يريد النجاة أروني الجنة أروني الجنة فظهرت له أرض خضراء وشمس وطبيعة جميلة فيا سبحان الله رأ النار تشتعر في المقدمة، وهو في المقعد الخلفي، فأيقظه ذلك من سباته، ونبهه من غفلته، وأعاده إلى ربّه، وهو الآن من الصالحين. نسأل الله أن يمن علينا وعليه بالثبات حتى نلقاه. رؤيا غيرت حياته، فهل ستغير الآيات؟ ولا حديث عن النار حياتنا فلست للقاء ربنا. آمل ذلك. حديث إليكم بعنوان طال البكاء. فأي بكاء هذا؟ إنه بكاء المعذبين في النار. إنه بكاء المعدبين في النار. إنه بكاء من جفت أعينهم في الدنيا، فلم يذرفوا لله دمعة. بينما تراهم يذرفون الدموع على المحبوب إما من حرقة الفراق أو لوعة الاشتياق أما الدموع لله فغالية على الأعين تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراقي أما أن تكون الدموع لربه وخالقه فذلك هو المحال وما لا يخطر عنده على بال طال البكاء نعم طال البكاء هناك على من لم يبكي هنا طال البكاء في النار على من عصى الجبار قال البكاء في السعير على من نسي وتناسى المصير طال البكاء في سطر على عصاه بني البشر وهل ينفع البكاء هناك لا والله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى البكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيهات الخدود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 لغضب الخالق، ويا فضيحتهم بين الخلاءات ينادون ويصطرخون، ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحاً، إن موقنون، ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوماً ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ يُنَادُونَ إِلَاهًا طالما خالفُوا أوامِرَه وانتَهَكُوا حُدُودَه يُنَادُونَ إِلَاهًا حقَّ عليهم في الآخِرة حُكمُه ونزلَ بهم سخَطُه قال اخسَأوا فيها ولا تكلمون لا يُرحمُ باكيهم ولا يجاب داعِيهم أدفاتهم مرادهم وأحاطت بهم ذنوبهم أين هذا البكاء وهم ينامون عن الصلوات أين هذا البكاء وهم يقلبون الأعين في القنوات أين هذا البكاء وهم يستمعون الأغاني والملهيات أين هذا البكاء وهم ينتهكون الحرمات أين هذا البكاء وهم يعذون فلا تنفع العذات طال البكاء فلم ينفع تضرعهم هيهات لا رقة تغني ولا جزع إن البكاء هنا أمان من النار هناك قال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع وقال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فلنبكى على ذنوبنا فلنبكى على ذنوبنا هنا قبل يوم البكاء نسأل الله أن يرزقنا أعينا هالطالة تبكي الدموع من خشيته قبل أن تعود الدموع دما والأضراس جمرة استمع لحال الصالحين ولا تقنع بغير هممهم ولا ترضى بغير زادهم كان داود عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء فيقول دعوني دعوني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى وروا يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني قال إن داود عليه السلام قال أبكي نفسي قبل يوم البكاء أبكي نفسي قبل ألا ينفع البكاء ثم دعا بجمر فوضع يده عليه حتى إذا حرّ رفعها وقال أوى لعذاب الله أوى أوى قبل ألا ينفع أوى هذا حال داود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله فكيف بحالنا نحن الخطئين لماذا لا نبكي يا هؤلاء لقد أخبرنا أننا واردون على النار ولم نخبر أننا صادرون عنها فلماذا لا نبكي وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية أما حبيبكم صلى الله عليه وسلم فقد وقف على المنبر فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه أنظرتكم النار عبارة تهتز لها القلوب وترتجف لها الأبدان وتقشعر لها الجلود القلوب التي لطالما غفلت عن الله الأبدان التي أعرضت لما ذكرت بالله الجلود التي تفننت في معصية الله موعدها هناك موعدها هناك عندما يجاؤ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت لا أتت على كل بر وفاجر قال ابن عباس رضي الله عنهما إن العبد لا يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير ثم تزفر زفره لا يبقى أحد إلا خاف رواه ابن أبي حاتم قال الله لقد كنت في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطائك. هذا هو الموعد الذي غفلت عنه وهذا هو الموقف الذي لم تحسب له حسابه وهذه هي النهاية التي كنت لا تتوقعها ولا تهتم لها وتستهين بها في الدنيا فالآن فانظر فبصرك اليوم حديد إخواني أنجوا بأنفسكم من النار أنجوا بأنفسكم من النار فهي دار قد اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فضاعتها وحمي سعيرها سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لا تبقى ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر لا يطفأ لهبها ولا يخمد جمرها إدارة دار خص أهلها بالبيعات وحرم لذة المنا والإسعاد جهنم يصلونها فبئس المهاذ والله لو كانت القلوب حية لَضَطَرَ بَتْ خَوْفًا مِنَ النَّارِ لِمَاذَا يَتَقَحَّمُ الْكَثِيرُ فِيهَا على عَلَى الْمَعَاصِي أَلَا يَعْلَمُ هَؤُلَاءَ أَنَّ النَّارَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدَ لَا تَقُولُ قَطِّ قَطْ حَتَّى يَضْعَ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ قَدَمَهُ فِيهَا يَقُولُ الحَسَنُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا صدق عبد إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق اسمع إن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في درجها والله ما انذر العباد بشيء أدهى منها فأنذرتكم نارًا تلظى لا يصلاها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى، أما الصالحون فلهم مع النار شأن آخر. قال الحسن إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه سبحانه يقول؟ وقال الحمد لله. الذي أذهب عن الحزن والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم والله ما أحزنهم ما أحزن الناس ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار يقول موسى بن سعد كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه قال أسد بن وداعه كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى يقول اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم إلى مصلى اسمع يا من تنام عن الفجر يا من تؤخر الصلاة كان طاووس يفترش فراشه ثم يضجع عليه فيتقلى كما تقل الحبة على المقلا ثم يثبت ويستقبل القبلة ويصلي حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين وقالت ابنة الربيع بن خثيم لأبيها يا أبتي ما لك لا تنام والناس ينامون ما لك لا تنام والناس ينامون قال إن النار لا تدع أباك ينام وقال ابن مهدي ما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم هجوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته عجبت من الجنة كيف نام طالبها وعجبت من النار كيف نام هاربها ثم يقول أو أم إن أهل القرى أي أتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وقال أبو الجوزاء لو وليت من أمر الناس شيئا اتخذت منارا على الطريق وأقمت رجالا ينادون النار النار وقال يزيد بن حوشب ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأنَّ النار لم تخلق إلا لهما فلا إله إلا الله هذا حالهم وخوفهم مع صلاحهم وتكواهم فما بالنا نحن نضحك من آفواهنا ومعاصينا قد أحاطت بنا ألا فيا أيَّتُها القلوب لتعي ويا أيَّتُها العيون لتُبصيري ويا أيَّتُها الآذان لتصغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء كالليل المظلم وروي عن يزيد بن مرثد أنه كان لا تنقطع دموع عينيه، ولا يزال باكيا، فسأ عن ذلك، فقال: لو أن الله تعالى توعدني بأنّي لو أذنبت ذنبا، لحبسني في الحمام أبدا، لكان حقا علي، لا تنقطع دموعي، فكيف وقد توعدني أن يحبسني في نار؟ أوقد عليها ثلاثة آلاف سنة قال قتادة رحمه الله يا قوم هل لكم من هذا بُد أم لكم عليه صبر يا قوم طاعة الله أهوَن عليكم فأطيعوه قال ميمون بن مهران لما نزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين وضع سلمان رضي الله عنه يدهُم على رأسِه وخرج هاربا ثلاثة أيام لا يقدر عليه حتى جِئَ به ذاك سلمان ذاك سلمان أما في هذا الزمان فقد وضع الناس وأيديهم على رؤوسهم عندما نزلت الأسهم ووضع الناس وأيديهم على رؤوسهم عند خسارة فرقهم والنار كأنما خل لغيرهم. غيرهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فما ظنك أيها المفرد بسكان هذه الدار ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك يتحفون عند دخولها بالأكل من شجرة الزقوم والشراب من الحميم وهم إنما يساقون إليها عطاشاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى على أهل النار الجوع فيعذل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون فيغاثون بطعام ذا غصة أي شوكن يأخذ بالحلقة لا يدخل ولا يخرج فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب بالحديد إذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت ما في بطونهم لا إله إلا الله هذا هو طعام أهل النار أجارنا الله من النار أما شرابهم فإليك قائمة بشراب أهل النار الحميم وهو الذي قد انتهى حره الغساق وهو القيح الغليظ لو أن قطرة منه تهراق في المغرب لأن تنت المشرق ولو أهريقت في المشرق لانتنت المغرب المهل وهو كعكر الزيت إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه طينة الخبال وهي عرض أهل النار نهر الغوطة وهو نهر يخرج من فروج المومسات يشرب منه أهل النار هذه قائمة بمشروبات أهل النار أما حالهم في النار فيتلاعنون فيها ويتكاذبون. ويكفر بعضهم ببعض الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فتأمَّى حال أولئك التعساء الذين كان بعضهم يملي لبعض في الضلال هذا يلحِّن وذاك يغني وثالث يستمع ذاك يخرج وذاك يمثل، وثالث يشاهد تأمل كيف تناكروا وتلاعنوا في جهنم وأصبحوا يتقلبون في أنواع العذاب يعانون في جهنم ما لا تطيقه الجبال وما يفتت ذكره الأكباد يقتحمون إليها اقتحاما يتجلجلون في مضائقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها يطوفون بينها وبين حمي آن ولا تسأل عما يعانون من ثقل السلاسل والأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون قيود لا تحل أبداً قال الحسن رحم الله الحسن أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوا ولكن للتنكيل بهم ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا قال ابن عباس رضي الله عنهما تسلك في دبره حتى تخرج من من خريه حتى لا يقوم على رجلين يستقبل العذاب بوجهه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة قال عطاء الرحمه الله يرمى به في النار منكوسا فأول شيء تمسه النار وجهه وقد أجر الله العادة أن الإنسان يقي وجهه بيديه أما في النار فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه فيدفعها بوجهه تصور يدفع النار بوجهه وفي زحمة هذا العذاب يتلقى التوبيخ والتأنيب وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة تسود الوجه قنوات خالعة وأغاني ماجلة إضاعة للصلاة ومنع للزكاة وإعراض عن الله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون إنها النار يا من يخاف النار إنها لتحرق كل شيء يلقى فيها فإذا ما ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أبوابها سبعة ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين عاما سبعين عاما عن هشام بن حسان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل معنا هذه الآية لها سبعة أبواب فسمعتهم راه فقالت أعد رحمك الله فأعادها فقالت خلفت في البيت سبعة أعبدت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 الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قال الجوني رحمه الله إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبان عنيد وبكل شيطان مريت فأوثق بالحديث ثم أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيت ثم أوصدها عليهم ملاك رب العبيد فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا. ولا والله لا ينظرون إلى سمائِ إلى أديم سماء أبداً لا ينظرون إلى أديم سماء أبداً ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداً ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب الأبداً أما مقامهم فيها فأبد الآباد قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ما في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ولو قيل لأهل الجنة إنكم ما في الجنة عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الأبد فهم باقون فيها يتقلبون في أنواع العذاب لا راحة ولا نوم ولا قرار بل من عذاب إلى آخر ولكل واحد منهم عذاب معلوم على قدر عسيانه وذنبه إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه وهذا هو أقلهم نسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. هذه هي النار المصيبة الجامعة والعقوبة الواقعة يا لها من دار إن من الرجاء حلالها وامتنع من الفناء بقاء نكالها شعار أهلها الويل الطويل ودثارهم البكاء والعويل وسرابيل الخزي الوبيل مقيلهم الهاوية وبئس المقيل يقطع منهم الحميم أمعاً طالما ولعت بأكل الحرام وتضعضع منهم الجحيم أعيناً طالما نظرت إلى الحرام ويفتت الرصاص المذاب آذاناً طالما استمعت إلى الحرام ويصب العذاب على أعضاء طالما سارعت إلى الآثام قد كثر منهم الأنين. فجلودهم كلما نضجت بدرت جلودا غيرها ليذوق العذاب وجههم مسودة ليوم الحساب الزبانية تقمعهم فيذوقون أليم العقاب ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فحين إذن ينقطع تأميل المذنبين ويجتمع التنكيل على العاصين ويرتفع في جهنم عويل المجرمين فإن يصبروا فالنار مثول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فيا لها من ندامة لا تشبيها ندامة ويا لها من خسارة لا تعادلها خسارة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هذا وإن أعظم عذاب في النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا فذكر سبحانه ثلاثة أنواع من العذاب منها حجابهم عن وصلهم الجحيم ثم توبيخهم بتكذيبهم في الدنيا ووصفهم بالران على قلوبهم وهو صدع الذنوب نعم صدع الذنوب الذي سودت به قلوبهم فلم يصل إليها في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من جلاله ولا من مهابته. فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجب في الآخرة عن رؤيته جل وعلا أخي الحبيب كان الحديث عن الدارين على مدى جمعتين دار المتقين جعلنا الله من أهلها ودار الفاسقين أعادنا الله منها فانظر لنفسك أي الدار تختار؟ وأعلم أنك في زمن المهلة، فحاسب نفسك قبل وقت النقلة وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. اللهم إننا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إن نستجير بك من النار، اللهم إننا نستجير بك من النار، اللهم إننا نستجير بك من النار، عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبيك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، ألا إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدِّل الشرك والمشركين ودَمِر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم فرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين وأقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى واخذ بناصيته للبر والتقوى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكر الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وختاما نذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلة صوت العزة الإسلامية الرياض حي السلام شارع الزبير بن العوام هاتف 231 فاكس 24420 خمسة ستة للتوزيع الخيري صفر خمسة, خمسة, أربعة أربعة صفر اثنان اثنان خمسة تحياتي إخوانكم من التقديم عمر الأحمد